يقول الإمام الأجر رحمه الله ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره وكان همه عند تلاوة السورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلوه ولم يكن مراده متى أختم السورة وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب متى أزدجر متى اعتبر لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة والله وحده الموفق لذلك حياكم الله مجددا مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن وقد وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الثالثة فقرة من تلاوات المساجد اخترنا فيها تلاوة من سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ على إبراهيم سلمان المزجاجي وهو من أئمة جدة المشهورين خريج جامعة الملك عبدالعزيز مجاز بقراءة الإمام عاصم أما في عدة مساجد بجدة منذ العام 1415 للهجرة إلى أن استقر به الحال إماما لمسجد علي وعثمان حافظ بجدة سيتلو من سورة الإسراء ذكرت الآيات طائفة من الأوامر والزواجر التي يقوم عليها بنيان المجتمع الفاضل ثم موقف المشركين المكذبين من القرآن العظيم وذكرت شبهات المشركين في إنكار البعث والنشور وردت عليها بالإبطال والتبنيد ثم ذكرت قصة آدم وإبليس للعظة والاعتبار وأعقبتها بذكر نعم الله تعالى العظيم على عباده ثم بالوعيد والتهديد إن أصر على الجحود والكفر ولما ذكرت نعم الله تعالى على عباده من تسيير السفن في البحر ومن تنجيتهم من الغرق تممت ذكر المنة بما أنعم, الله به، بما أنعم الله به على الإنسان من تكريمه ورزقه له وتفضيله على غيره من سائر المخلوقات ثم ذكرت سورة أحوال الناس ودرجاتهم في الآخرة ثم حذرت الرسول صلى الله عليه وسلم من اتباع أهواء المشركين من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَهُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إن كونوا صالحين فإنه, فإنه كان لله وابي نظورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ بِتَغْوِيرٍ رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا ولا تبصقها كل البصق فتقعد ملوم محسورة إن ربك يبصق الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان في عباده خبير ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 معه آلهة كما يقولون إذا لبتوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه سبحانه وتعالى مما يقولون علو كبير تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إن غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذان وَفِي وإذا قرأت القرآن وذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن فضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظام ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينغضون إليك روسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد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 ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن استورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا قتبا بصيرة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 وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ سُجُودًا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ طِينًا رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا احتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك من جزاكم جزاء موفورا واستفزذ من استقعتمه بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم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 الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدو لكم علينا به تبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير وفضل خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل ناس بامامه فمن أُوتي كتاب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 ولا تجد لسنتنا تحويلا كان ذلك من القارئ الشيخ على إبراهيم المزجاجي يتلو من سورة الإسراء ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة من تلاوات المساجد مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن, مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن